بل أتينا نفحا <تصفيق> <تصفيق> اشتركوا في القناة كَمَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ زَيْنِهَا نَقْضُوا لَمْ بِمَا يَصِفُونَ وأعوذ بك ربي أن يحضرون No! ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم za